خُشَّ عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسر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 ولقد تركناها آية فهل من مدكير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون أزدر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمير وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفير ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟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 إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منطعر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 لَهُ وَالشَّمْسِ أَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ لَقَدْ مَنَّ الكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّهَا مُرْسَلٌ نَاقَةٌ فِتْنَةً لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِر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 سألنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتور ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم العطي من ثَلَّنَا عَلَيْكُم حَاصِبًا إِلَّا آلَ رُطٍّ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ فَطَشَّتْ نَفَتَهُمْ فَتَمَرَّوا ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستخير فذوقوا عذابي ونذر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 بل الساعة موعدكم والساعة أذها وأمر إن المجرمين في ظلال وسعود يوم يسحبون في النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوق مس سقر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 وكل صغير وكبير مستطر إن المتكين في جنات ونهر إن المتكين في صدق عند مليك مقتدر